السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم صل على محمد في الأولين وصل على محمد في الآخرين وصل على محمد في كل وقت وحين أما بعد أحبة الكرام أهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي أسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذه الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في جنته إنه ولي ذلك والقادر عليه أيها الأحبة الكرام هذا هو الدرس السادس من دروس تفسير القرآن الكريم وكنا قد بدأنا منذ عدة دروس مضت في الحديث عن معجزة القرآن الكريم وتكلمنا أن القرآن الكريم له عدة اوجه من الإعجاز القرآن الكريم له إعجاز تشريعي وإعجاز بياني وإعجاز علمي وإعجاز غيبي تكلمنا عن كل تلك الأنواع إلا الإعجاز الغيبي فهو موضوع درسنا الدرس السادس لهذا اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى الإعجاز الغيبي للقرآن الكريم والقرآن الكريم أيها الأحبة الكرام كما أنه كان معجز بيانيا وكما كان أنه معجز في التشريع وكما أنه معجز في العلم فهو معجز أيضا في الإخبار بالغيب ولكي يتبين لنا ذلك أيها الأحبة الكرام سيدور محور حديثنا حول العناصر الثالية أولا الغيب ثانيا مظاهر مظاهر الاعجاز الغيبي في الماضي ثالثا مظاهر الاعجاز الغيبي في الحاضر رابعا مظاهر الاعجاز الغيبي في المستقبل في المستقبل طيب ونبدأ أولا على بركة الله سبحانه وتعالى في أولا الغيب الغيب يا إخوان الكرام انت متخيل الغيب يعني إيه ربك سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد الفاتحة مباشرة في أول البقرة في صدر سوره البقرة ماذا يقول بسم الله الرحمن الرحيم ألف لاميم ها ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين من هم المتقون يا رب الذين يؤمنون بالغيب بالغيب فما هو الغيب؟ إيه هو الغيب أيها الأحبة الكرام؟ الغيب هو كل ما غاب عنه سمعك وبصرك وكل جوارحك وعقلك الغيب هو كل ما غاب عنك أي حاجة غيبة عنك تبقى غيبة بالنسبة لك غابت في الماضي أو في الحاضر أو في المستقبل لأن الغيب له ثلاث أنواع إما غيب في الماضي وغيب في الحاضر وغيب في المستقبل وأنا عشان أنا عايزك تدرك معايا قيمة معجزة القرآن في الغيب أنا عايز يعني أقرب لك الفكرة كويس طيب تشوف يا أخي الكريم تخيل معي مثلا لو أن عندنا طفل وهذا الطفل يعني, يعني سبحان الله العظيم ماتت أمه وهو طفل صغير ومات أبوه وهو طفل صغير أيضا لم يدرك شيء وكبر هذا الطفل ها مين حيعرفوا أن كان لي أب وأم مين حيعرف منين هذا الطفل يعني مثلا أمه ولدته وماتت وأبوه أنجبه ومات يعني مثلا إيه الطفل ماتت أمه وهو عنده شهر ومات أبوه وهو عنده شهرين أو ثلاثة أو أربعة طب هذا الطفل حينما يكبر من الذي سيخبره بأن كان له أب ها أو خلينا استنتجها عقليا كده وعرف أننا زي ما الناس ديت لها أبو وأم أنا كمان لها والد والد بس من هما وهما فين وعجين ولا ميتين من الله يخبروا بهذه الحقائق لن يخبره أحد إلا المقربين إليه لكن بدون أن يخبره أحد مش هيقدر يعرف يعني لو ما جاش حد وحكى له قال له يا ابني ده أنت بوك فلان الفلاني وامك فلانية واسمها كذا وابوك متو وانت عندك قد كده وقل ده كله ها لو ده ما كانش لو كان حد ما حكى لهوش ما كانش هيعرف إطلاقا وأكبر مثال أكبر مثال على ذلك أكبر مثال على ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد مات أبوه وهو جنين في بطن أمه وماتت أمه وهو ابن ست سنوات طيب إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم حينما ولد لو لم يخبره أحد بأن أباه عبد الله فمن الذي سيخبره ما يخبره أحد أنت دلوقتي أنت الآن لا تستطيع ان تعرف اقاربك الذين ماتوا الا حينما يحكون لك عنهم لما يبتدوا يحكولك ده جدك او ستك أو جدتك أو فلان او ويبتدوا يحكولك ده كان بيعمل وكان بيروح وكان بيجي وكان تقي وكان وكان وكان هم اللي بيحكولك الاخبار يأتي عن طريق المحيطين بك طيب جميل جدا ده عن الغيب بتاع الماضي القريب لكن في ماضي بعيد جدا من الاف السنين كيف نعرفه لا طاقة للبشر على ان يعرف ذلك على الاطلاق ولا طاقة ده بالنسبة للغيب بتاع الماضي اما بالنسبة للغيب الحاضر, غيب الحاضر انا عايز اقولك انو انت الان قاعد في الغرفة وبتسمعني قاعد في بيتك وبتسمعني كل حاجة بتحصل برا بيتك فاي بالنسبة لك غيب لانت لأ بتعرفش عنها حاجة مش هقولك بقى في بلد تانية غير بلدك لا في الشارع بتاعك اللي أنت فيه، كل حاجة بتحصل انتließlich ما تعرفش عنها حاجة دي غيب بالنسبة لك تقدر تعرفها منين البشر قدرته محدودة أيها الأحبة الكرام أنت ما تقدرش تعرف إيه اللي بيحصل لقريبك أخوك اللي ساكن في المدينة التانية بعيد عنك هو أخوك ما تقدرش تعرف إيه اللي بيحصل له إلا لما هو يخبرك أو حد يحكي لك عنه فالبشر قدرته محدودة لا تستطيع أن تدرك ذلك أيها الأحبة الكرام أما عن غيب المستقبل فهو واضح يعني حاجة ما حصلتش في زماني أعرفها منين أنا أعرف منين الحكاية دي ما أبدا إذن, إذن أيها الأحبة الكرام فالغيب علم الغيب بالنسبة للبشر شيء مستحيل مستحيل أن يعرفه أحد إلا أن يخبره أحد ما تقدرش تعرف الغيب إلا لو حد عرفك وكمان لازم يكون حد يعني الغيب اللي حصل ده في الماضي يكون قريب عشان الأحياء يعرفوا يحكوه لك ولو الغيب ده كان حاضر لازم يكون حد شافه عشان يحكوه لك ولو الغيب ده كان مستقبل محدش يقدر يقول لك عليه خالص لكن القرآن الكريم أيها الأحبة الكرام كان معجز في الغيب فقد أخبر القرآن الكريم أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم بالغيب بتاع الماضي القريب والبعيد وبغيب الحاضر وبغيب المستقبل حتى غيب المستقبل أيوة حتى غيب المستقبل أيوة حتى غيب المستقبل طيب جميل جدا طيب تعال بقى نشوف هذا هو الغيب أنا بس عايزة وضح لك أن أنت يعني قدراتك محدودة وأنا قدراتي محدودة بحيث أننا ما نقدرش نعرف الغيب كده بإرادتنا ولا بدماغنا ولا بذهننا ولا بشطرتنا ولا بذكائنا ولا, ولا بالكلام ده كله وحتى لو حد قال لنا لازم يكون غيب قريب ومدرك ومحسوس وحد سمع وحد قال والكلام ده كله لكن لو كان غيب بعيد جدا حدش عرف عنه أي حاجة خالص طيب تعالى بقى شوف يعني كده هذا هو الغيب ننتقل إلى العنصر الثاني وهو الاعجاز أو مظاهر الاعجاز الغيبي في الماضي القرآن الكريم كان معجز في إخبار الغيب بتاع الماضي إزاي ودي بتظهر قوي حينما تكلم حينما تكلم القرآن الكريم عن غيب الماضي زي إيه؟ زي مثلا لما كان ربك سبحانه وتعالى يحكي يحكي القصص في القرآن الكريم مثلا لما كان ربنا سبحانه وتعالى في سورة آل عمران لما تقرأ الصورة يحكي عن من عن حنة منحنا هذه هي أم مريم أم مريم وزوجة عمران إذ قالت امرأة عمران ها الربع بقى بتاع إيه إن الله اصطفى آدم ونوح هذا الربع يحكي قصة أم مريم لما لما لما هيك أصبحت يعني تحمل جنينا في بطنها وقالت يا رب إننا وهبت لك ونظرت لك ما في بطني قالت نظرت لك ما في بطني محررة أنا عايز المولود اللي يجي لك يا رب يخدم بيت المقدس يخدم بيتك يا رب فلما وضعتها وضعتها أنثى وقالت رب إني وضعتها أنثى وكنت فاكرة أننا عايزها ذكر عشان خطر إيه أنا ندرتها ليك يا رب ومع ذلك وفدت بندرها وذهبت بها ووضعتها في بيت المقدس فإلا حصل أن الزهاد والعلماء اللي هم في بيت المقدس يعني قالوا دي بنت عدتنا الولد هو اللي قادر على خدمة البيت إنما البنت ما تقدرش إذن لابد من أحد منا يكفل هذه الطفلة اللي هي مريم فالعلماء والعباد اللي في بيت المقدس عملوا ايه عملوا حاجة قالوا احنا هنجيب كل واحد يجيب قلم اللي بيكتب به يجيب القلم بتاعه ويلقيه في, ال... في اليم والقلم اللي حيرتد وحيرتد ويرجع تاني لصاحبه يعني المفروض ان الاقلام لما تترمي هتمشي في الميه مع الطيار الى الامام وتغرق لكن ال... القلم اللي هيلف مرة تانية ويرتد خارج ال... اليم ويرتد الى صاحبه صاحب هذا القلم هو الذي سيكفل من؟ هو الذي سيكفل مريم آه وبالفعل كل الموجودين ألقوا اقلامهم فذهبت اقلامهم بعيدا إلى الأمام إلا قلم زكريا إلا قلم سيدنا زكريا سبح رد الطيار وعاد مرة أخرى إلى, إلى الخارج اليم وأصبح زكريا هو الذي يتكفل مريم طيب هذه القصة بكل تفاصيلها هذه من؟ كان يخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم بها وهي غيب ماض بعيد, بعيد بعيد جدا عن المصطفى صلى الله عليه وسلم من اللي حيخبر المصطفى باله والمصطفى أمي ولعل من حكم أن المصطفى صلى الله عليه وسلم أمي هو ده يبين عشان يبين إعجاز القرآن عشان يبين إيه عشان يبين إعجاز القرآن طيب الرسول صلى الله عليه وسلم أمي من الذي أخبره بذلك أيها الأحبة الكرام؟ الله سبحانه وتعالى وهذا دليل على أن هذا القرآن معجز وهو من عند الله سبحانه وتعالى بعد أن قص الله هذه القصة في آل عمران أتى ربك وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم اسمع له إيه؟ ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليه إيه هو اللي هو قصة امرأة عمران ونظرة البنت الخدمة بيت المقدس والأقلام والقصة اللي حكيتها دي ذلك يا محمد ده اللي انت إلا انت سمعته ده يا محمد من أنباء الغيب ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم أنت ما كنتش مع مريم ولا مع زكريا ولا مع أمها ولا مع نزدي وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم وما كنت لديهم إذ يختصمون وهم عملين يقولوا لا أنا لأكفلها وأنا لأتكفلها لا لا لا مفيش أب... مافيش أنت ما كنتش معهم يا محمد أنا اللي عرفتك أنا اللي عرفتك ااا إعجاز غيبي إعجاز غيبي طيب تعال لمثال تاني أيضا مظهر تاني أنا دتك أول مظهره اللي هي قصة إيه اللي هي قصة مريم وكفالة مريم طيب تعال بقى تعالى لمظهر تاني أنا دتك المظهر الأولاني خد بقى المظهر التاني من مظاهر الإعجاز الغيبي في الماضي إيه بقى تعال شوف لما سئل المصطفى صلى الله عليه وسلم عن من؟ عن أصحاب الكهف أصحاب الكهف ده كانوا بعيد أوي عن النبي صلى الله عليه وسلم آه. في الحالة دي لما سئل المصطفى صلى الله عليه وسلم قصة كانت قديمة جدا وما كان يعرف المصطفى عنها شيء لكن من الذي أخبره بهذه القصة؟ الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى أخبره بهذه القصة أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آيتنا عجبا إذ أول, فتية إذ أول فتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وبدأ يقص عليه القصة كلها في القرآن الكريم ليخبر بها المصطفى صلى الله عليه وسلم ومع ذلك كانوا يجحدون كانوا يجحدون وما يؤمن بذلك سبحان الله العظيم إذا هذا مظهر آخر من مظاهر الإيه؟ الإعجاز الغيبي للقرآن الكريم في الماضي مظهر ثالث ورابع كثير أوي كثير أو المظاهر بتاعة القرآن الكريم في الماضي سبحان الله العظيم قصة نوح وقصة عاد وقصة ثمود وقصص الأنبياء دي كلها من اللي كان حيعرف النبي صلى الله عليه وسلم بها ما أحد يعرف النبي ذلك إلا الله سبحانه وتعالى ليه لأن النبي أصلا يعني حنفترض أن محمد صلى الله عليه وسلم هذا يقرأ ويكتب كنا نقول إيه آه أراها في كتب الأولين زي ما ادعى عليه الكفار وقالوا إيه إن هي يعني إلا أساطر الأولين تملى عليه حد بيعرفوا القصص دي حتى قالوا أن صهيب الرومي هو اللي بيعرف النبي هذه القصص طب, طب القرآن نزل وقال أن صهيب الرومي هذا أعجمي وهذا القرآن اللي ما بين إيديكم عربي وبعدين في موضع تاني القرآن الكريم يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم اللي هو إيه ما كان يخطه بيمينه ما كانش يكله الكتاب من قبل ولا يخطه بيمينه يبقى من الذي كان يخبره بذلك؟ الله سبحانه وتعالى وهذا دليل إعجاز القرآن الكريم في الغيب أيها الأحبة الكرام في غيب الماضي طيب إيه فائدة؟ ما هي فائدة الإعجاز الغيبي في القرآن الكريم في الماضي؟ أول حاجة تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم عايز أقول له يا محمد أنت كريش؟ يعني بتعذب المسلمين وبتهينكم وتؤذيكم يا محمد تعالى شوف منوح عملوا ايه معايا سخروا منه يا محمد شوف ابراهيم حرقوه في النار يا محمد شوف ثمود قومه عملوا ايه شوف صالح قومه عملوا شوف ويفضل يقص عليه القصص للتسليه أو يصبره عشان يثبت أقدامه ويصبره بهذه القصص عايز يقول له يا محمد انت مش لوحدك في هذا الطريق يبقى إذن فائدة الإعجاز الغيبية في الماضي اولا تسلية المصطفى صلى الله عليه وسلم وتثبيتا له ثانيا إبراز إعجاز القرآن الكريم في في الماضي خلاص طيب تعال بقى لثانيا الإعجاز الغيبية للقرآن الكريم في الحاضر في الحاضر آه. في الحاضر يعني فين يعني في الوقت اللي كان عايش فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم والصحابة طب واين مظاهر بالإعجاز الغيبي في الحاضر تتجلى هذه المظاهر في أن الله سبحانه وتعالى كان يخبر بالغيب للمصطفى صلى الله عليه وسلم إذا كان اليهود يكيدون له وللمسلمين أو كان المنافقين من المسلمين كان المنافقون يكيدون له وللمسلمين مش كده ولا إيه مهمة أكثر ناس أذو المسلمين من في المدينة المنورة خصوصا اليهود والمنافقين وهنا يتجل الإعجاز الغيبي في القرآن الكريم خد مثلا مظهر من مظاهر الإعجاز الغيبي الحاضر في القرآن الكريم الغيب اللي هو الحاضر لكن فؤت المصطفى صلى الله عليه وسلم اليهود اليهود كانوا لما إذا, إذا رأوا مسلم يمشي ويتجهون ناحيتهم كانوا يسارعون يعني كانوا مثلا واحد مسلم ماشي تبص تلاقي اليهود إيه سرعوا إلى بعضهم يجروا على بعضهم ويتناجون مع بعضهم إيه يعني يفضلوا يسرون الحديث إلى بعضهم يتكلموا في السر كأنهم مثلا بيخططوا أنهم عايزين يأذوا هذا المسلم يقتلوه كده وكانوا حينما يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم اللي هم مين اليهود حينما كانوا يأتون إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم كانوا يلقون عليه السلام ولكن بصيغة أخرى كانوا يقولون له السام عليكم والسام يعني الموت والعياذ بالله فكانوا يقولون للمصطفى السام عليكم طيب. حكاية الـ الـ الـ الـ لما يكونوا يشوفوا مسلم يجرى عليهم وهم يفضلوا يتناجوا بينهم وبين بعض وكأنهم يخططون لشيء ها؟ الإعجاز الغيبي في الحاضر في القرآن الكريم يتجلى هنا نزلت الآية كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى اليهود عن النجوة إنك لما تشوف حد ما تعدش تتناجى معاه في السر وتسيب الثاني مش فاهم حاجة ونهاهم عن عدم يعني عن إلقاء السلام بهذا الصورة السام عليكم فلم فلم ينتهوا فقال ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم ها ألم ترى إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون إلى نهوا ثم يعودون إلى ما نهوا إليه يعودون إلى ايه إلى التناجي ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وبعدين ايه وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله آه حيوك بما لم يحيك به الله هم يعني سبحان الله العظيم ربنا بيعرف المصطفى صلى الله عليه وسلم طب خد مثال ثاني وتالت ورابع في بالنسبة للإعجاز الغيبية في الحاضر شوف برضه يعني مع المنافقين تعالى المنافقين لما عبد الله بن أبي بن سلول اللي هو رأس المنافقين هذا كان كان يقول على المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول قولة خبيثة يقول ثم من كلبك يأكلك اه اي ده يقول كده على المصطفى وبعدين لما, لما راحوا غزو التبوك غزو التبوك طبعا كان القتال كان قتال الروم وكان القتال يعني, يعني شديد جدا لكن الله سبحانه وتعالى الحمد لله كافى المؤمنين شر القتال فطبعا بعض المنافقين وعلى رأسهم عبد الله بن أبي بن, سلو بن سلول ظنوا أن المسلمين سيهزمون في هذه المعركة لأنهم عارفين قوة الجيش الآخر فعبد الله بن أبي أخذ يدس في الجيش النفاق لدرجة إنه خد ثُلُثُ من الجيش الإسلامي ورجع بهم إلى المدينة وقال إيه لإن رجعنا إلى المدينة لا يخرجنا الأعز منها الأذل اللي هو مين الأعز يقصد بنفس اللي هو عبد الله بن بن سلول والأذل يقصد بيه مين المصطفى صلى الله عليه وسلم هو يعني سبحان الله العظيم وقال إيه كمان لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا بيقول بقى أهل ابتع المدينة عبد الله بن عبي أنتوا فتحتوا لمحمد وأصحابوا بيوتكم ونصرتوهم لا ما تنفقوش عليهم لحد ما يزهقوا ويمشوا ينفضوا يخرجوا من المدينة سبحان الله العظيم فنزلت آيات المنافقين تخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك حتى في صدر سورة المنافقين ربنا سبحانه وتعالى يقول إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لإيه؟ لكاذبون بيعرف المصطفى صلى الله عليه وسلم بما في سطورهم وبما في قلوبهم من الحقد والغل وبما يكيدون للمسلمين هذا إعجاز غيبي في الحاضر هذا إعجاز غيبي في الحاضر طب دي فايدتها أي برضو ما ايه مظاهر الاعجاز الغيبية في الحاضر برضا لازم نعرف مظاهر يعني او ايه الفايدة ايه فايدة الاعجاز الغيبية للقرآن الكريم في الحاضر فائدتها ان القرآن الكريم وان الله سبحانه وتعالى ينبه رسوله صلى الله عليه وسلم من الاخطار التي يحيكها اليهود والمنافقين حتى يأخذوا حذرهم حتى يأخذ المسلمين إيه؟ حذرهم تنبيه خلي بالكم ده الكف... المنافقين بيكيد لك كيد بيكيدون لكم كيدا واليهود يكيدون لكم كيدا تعال برضو خد مظهر تاني من مظاهر الإعجاز الغيبي للقرآن الكريم في الحاضر وأشهر نموذج إيه هو ها حادثة حادثة الإفك آه حادثة الإفك آه المنافقين لعنهم الله خاضوا في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم واتهموا واتهموا من اتهموا اتهموا سيدة العفاف سيدة العفة كلها سيدة الحياء عائشة. عائشة رضوان الله عليها أم المؤمنين وزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم اتهموها في عرضها والعياذ بالله عائشة تتهم في عرضها عائشة التي بلغ منها درجة الحياء يا سلام دي يا إخواتي يا أخوات المسلمات عائشة بلغت منها درجة الحياء أنها كانت تستحي من الأحياء ومن الأموات إذا وحد... طب ماشي الأخت تستحي من الأحياء آه ماشي لكن تستحي من الأموات أيوة يا كانت عائشة رضوان الله عليها إذا دخلت حجرتها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لا تجد حرجا في أن تتخفف من ملابسها ولما مات أبوها الصديق ودفن بجوار صاحبه المصطفى كانت أيضا لا تتحرج وكانت تدخل حجرتها وتتخفف من ملابسها ولما مات عمر ودفن مع صاحبيه في حجرة عائشة أصبحت عائشة تشد ثيابها عليها يسألونها لماذا قالت حياء من عمر يا عمر ميت لا حول ولا قوة إلا بالله وتستحيين منه يا عائشة يا أم العفاف ااا شفت إزاي أختي شفت إزاي جماعة؟ مش دلوقتي الأخت بتتبرج وتخلع عنها ثوب الحياة أمام الأحياء, الأحياء والعياذ بالله هذه عائشة الحية الكريمة الطاهرة بنت الطاهر زوجة الطاهر أم المؤمنين يتهمها المنافقين بأنها بأن صفوان صفوان فعل معها شيء والعياذ بالله وهم عائدون بالجيش لما تأخرت عنهم عائشة حادثة الإفك كلنا عارفنا وعائشة تظلت تبكي وتقول للصديق أخبر عني رسول الله أجب عني رسول الله يا أبي عرف رسول الله أن أنا مش كده أن أنا ما حاجة زي كده فيسكت الصديق فتبكي وتقول يا أمه أجيبي عني رسول الله فتسكت أمها فتزداد بكاء حتى تقول ظللت أبكي حتى جف دمعي من كثر ما وصلت لقمة البكاء خلاص ما بعيش لأجد موع تنزلها تاني فقالت عائشة رضوان الله عليها والله لا أملك إلا ما والله إني بريئة وإن الله سيبرئني من فوق سبع سماوات ولا أملك إلا أن أقول صبر جميل والله المستعان على ما تصفون كما قال والد يوسف هي قالت كده قالت كما قال والد يوسف لأن هي في مصيبة حتى يعني تاه عنها اسم سيدنا يعقوب يعني هي مش عارفة اسم يعقوب ولكن من كث... من شدة المصيبة ومن وطأتها عليها يعني بتتهم في عرضها وأصعب شيء على البنت أن تتهم في عرضها وهي بريئة وهي بريئة ومن هذه ليست أي وحد عائشة عائشة فبكت عائشة وهي اللي شدد الوطأ عليها إيه؟ أنها يعني رأت النبي صلى الله عليه وسلم سمعت النبي قال لها يا عائشة إن كنت, إن كنت قد ألممت بالذنب فاستغفري ربك آه فاشتدت وطأة المصيبة على عائشة فبرأها الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات و و وفضح المنافقين وفضح المنافقين الذين يعني يعني جعلوا هذه الشائعة تسير في المدينة سبحان الله العظيم هذا إعجاز غيبي في الحاضر هو مين كان عرف النبي يعني ما حدث أو حقيقة ما حدث إلا الله سبحانه وتعالى سبحان الله العظيم هذا من أكبر المظاهر على الإعجاز القرآن الإعجاز القرآني الغيبي في الحاضر طيب وقلت لك فائدته إيه فائدته كي يجعل المسلمين يأخذوا حذرهم من اليهود والمنفقين وفائدته طمأنة للنبي صلى الله عليه وسلم طيب نيجي بقى لثالثا الإعجاز الغيبي للقرآن الكريم في المستقبل في المستقبل؟ أيوة في المستقبل في المستقبل اللي هو يعني لسه اللي جاي اللي, يحصل اللي هو حصل يعني بعد النبي بمئة سنة ولا بألف سنة لا أعدا لا يحصل إلى يوم القيامة إلى يوم القيامة تعال خد معايا مظاهر مظاهر الاعجاز الغيبي للقرآن الكريم في المستقبل، في المستقبل. خد مثلا عندك أبرز المظاهر، إيه هو؟ آه كانت أكبر قب أو أكبر دولتين عظمتين على على أيام المسلمين في البداية، الروم والفرس. يعني عاملين زي أمريكا وروسيا دلوقتي مثلا كانوا يعني الدول العظمى في ذلك الوقت، الروم والفرس. الروم كانت دولة أهل كتاب، دو يعني أصحابها نصارى. والفرس كانوا يعبدون الأوثان فلما لما الروم تدخل في حرب مع الفرس بالتالي المؤمنين المسلمين هي يعني هي هيقفوا مع مين أو هيكون قلبهم مع مين مع الروم مش عشان حاجة لكن عشان هم أهل كتاب بس زيهم لكن المشركين كفار مكة وقفوا مع من مع الفرس مش وقفوا في, في المعركة ولكن وقفوا بقلبهم فدخلت الروم مع الفرس في حرب فانتصرت من انتصرت الفرس وغلبت الروم ففرح من فرح كفار مكة لأن الفرس زيهم بيعبد الأوثان ودول كفار مكة بيعبد الأصنام أما الروم فهم أهل كتاب والمؤمنين أهل كتاب ففرحت ال ففرحت قريش فرحت قريش لكن قال ربك سبحانه وتعالى ها غيب المستقبل هو هو غلبت الروم في أدنى الأرض إيه ده غلبت الروم ماشي. دغيب حاضر هو غلبت حصل في وقتهم أيوة. في أدنى الأرض شوف الدقة كمان بيحدد الاتجاه اللي تغلبوا فيه يعني يعني سبحان الله العظيم طيب وهم هو الإعجاز بتاع المستقبل هو. يعني الآية دي فيها إعجاز حاضر غيبي حاضر وغيبي مستقبل غيب الحاضر لما قال غلبت الروم طب والمستقبل ها وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. آه. يعني القرآن بيقول أن الروم هتغلب الفرس في أقل من عشر سنوات أو في خلال عشر سنوات وبالفعل حدث ذلك أيها الأحبة الكرام يا سلام شفت إزاي طب تعالى خذ مظهر تاني من مظاهر إعجاز القرآن الكريم الغيبي في المستقبل قال ربك سبحانه وتعالى في القرآن الكريم تبت يده أبي لها بن وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد خلي بالك هنا الله سبحانه وتعالى قال إيه سيصلى نارا إيه ده يعني مستقبل خالص هذا لحد يوم القيامة يعني أبو لهب هيدخل النار واحد هيقول لي وفين المعجزه هنا أقول لك تخيل إن لو أبو لهب قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حتى ولو قالها بالكذب، حتى ولو قالها بالكذب، يبقى إيه اللي هيحصل يبقى كل المؤمنين حتى اللي أمنوا بالمصطفى وصدقوه بل والمصطفى نفسه سيرتاب ده ربنا قال لي أن أبو لهب بيدخل النار يدخل الجنة يبقى إزاي ده, ده, ده, ده دخل في الإسلام سبحان الله العظيم سيصل نارا ذات لهب وشوق بس ده ومراته تخيل كمان ان مراته قالت اشهد ان لا اله الا الله ودخل في الاسلام وحسن اسلامهم ايه ده ازاي الكلام ده يبقى هنا هتبقى غريبه لكن المعجزة تتضح في ان ابو جهل مات على ابو لهب مات على الكفر وسيدخل النار وامرأته ام جميل ماتت على الكفر وستدخل النار يا تخيل أنت دي طب تعالى المين تعالى المين للوليد بن المغيرة الوليد اللي هو مين أبو خالد بن الوليد اللي تكلم عن القرآن الكريم وقال إن هو إلا إيه سحر يؤثر أو ان هو إلا قول البشر ربنا قال بقى إيه سأصليه سقر ايه ده كمان بيحدد الدرجة الدركة الدركة ما هي الجنة الجنة درجات لكن, لكن جهنم دركات آه الدرجات إيه هي الدرجات التي تصعد إلى الأعلى أما الدركات التي تنزل إلى أسفل فجهنم دركات كمان الله سبحانه وتعالى مش بيخبر بالغيب في المستقبل ده بيخبر وبدقة ده الوليد حيدخل النار وحيدخل سقر يعني كمان حدد الدركة اللي هيدخل فيها الوليد ابن المغيرة في آيات المدثر سبحان الله العظيم آه شفت إزاي شفت الإعجاز الغيبي تبتخيل بقى لو الوليد ولا أبو لهب ولا الناس دي أسلمت يبقى إيه الحال دلوقتي يبقى خلي بالك هنا يتضح الإعجاز العلمي أو الإعجاز الغيبي للقرآن الكريم في الماضي وفي الحاضر وهنا في المستقبل وهنا فين وهنا في المستقبل وطبعا بقى إيه يعني إيه ربنا سبحانه وتعالى بيقول سنريهم آياتنا في الأفاق وفي أنفسهم سنريهم دي دي بقى دي اللي هي تقدر تقول إيه نهر الإخبار الغيبية بالمستقبل كل شوية العلماء يكتشفوا حاجة تجد القرآن تكلم عنها العلماء يكتشفوا حاجة تجد العلماء يتكلموا عنها إعجاز غيبي طيب إيه بقى فايدة السؤال هنا زي ما سألنا وقلنا ايه فايدة الاعجاز الغيبي في الماضي قلنا وايه فايدة الاعجاز الغيبي في الحاضر قلنا هنا بقى فايدة الاعجاز الغيبي في المستقبل إيه؟ أصلي خلي بالك الفايدة أن هذه الرسالة الرسالة الخاتمة زي ما قلنا للأولين اللي هم العرب أيام الجاهلية لما أسلموا وللآخرين اللي هو إحنا اللي هو الأمة دي اللي هو إحنا دلوقتي طيب الأولين حيؤمنوا بالأشياء التي اللي هي الإعجاز البياني عشان كده القرآن جي معجز في اللغة عشان في الأمة في بدايتها كانت فصيحة في اللغة فأعجزهم في البلاغة طيب واحنا, وإحنا دلوقتي, دلوقتي طيب القرآن يكون معجزة لنا إحنا ما بقيناش في صحاء دلوقتي للأسف الشديد لكن عندنا علم في علم وفي ايه كمان وفي اشياء بتحدث في المستقبل يبقى هنا القرآن يكون تثبيت لنا نحن بقى احنا بقى اللي هو الأفراد الحاليين يكون القرآن تثبيت لنا لما نلاقي العلماء اكتشفوا حاجة ونبص اللي هي موجودة في القرآن الكريم كمان, كمان الاعجاز العلمي هنا لما تلاعجاز علم والإعجاز العلم والإعجاز الغيب بالذات لوقتنا الحاضر ولمن سيأتوا بعدنا في المستقبل إلى إلى يوم القيامة وإخبار والإعجاز الغيبي في المستقبل هم دولت يعني يفيدون في كده فائدة الإعجاز العلمي وفيدة الإعجاز الغيبي في المستقبل لينا احنا بتعد الوقت لأن هذه الرسالة رسالة خاتمة للأمة كلها مفيش رسول هيجي بعد كده مفيش, مفيش حد هيجي بعد كده نبي تاني ولا كتاب منزل تاني فلازم يكون معجز للأولين في البيان وفي اللغة ويكون معجز في الآخرين في الإعجاز العلمي والإعجاز الغيبي في المستقبل ويكون معجز لكل الأمة من الأولين إلى الآخرين في الإعجاز التشريعي خلاص كده كمان تعالى في حاجة تانية أنت سبحان الله العظيم الإعجاز الغيبي في القرآن الكريم في الماضي أيضا بيفدنا احنا لأنك أنت لما تقرأ اللي حصل في الماضي سبحان الله أنت عندك تاريخ مش مستني بقى حد من برا يعرفك التاريخ سبحان الله العظيم إذا أيها الأحبة الكرام نحن تكلمنا في هذا الدرس عن الإعجاز الغيبي في القرآن الكريم على ثلاث محاور قلنا الإعجاز الغيبي في الماضي وقلنا الإعجاز الغيبية في الحاضر وقلنا الإعجاز الغيبي في المستقبل طيب ما هي فائدة الإعجاز الغيبية للقرآن الكريم في الماضي قلنا لتسلية الرسول صلى الله عليه وسلم مش كده ولا إيه ولتثبيته هو والصحابة أنت يا جماعة أنتوا بتتعذبوا آه بس تعال شوف نوح يتعمل في إيه وتعال شوف إبراهيم يتعمل في إيه إيش كده قال إيه يبقى إخبار الغيب الماضي في القرآن الكريم يثبت النبي والصحابة وتسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم طيب فائدة الإعجاز الغيبي للقرآن الكريم في الحاضر إيه هي هم إيه هي فائدة الإعجاز الغيبي للقرآن الكريم في الحاضر أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يعلم ما يخطط له اليهود والمنافقين للكيد للمسلمين يحطط هو والمسلمون ويأخذ حذرهم وحيطتهم هي دل الفائدة مش كده ولا إيه؟ طيب الفائدة الت... ولعل ولعل بعض المسلمين اللي هم عايشين في الوقت الحاضر بتاعهم ده أو بعض الكفار يعني أقصد بعض الكفار لما يسمعوا كده يعني يدخلوا في الإسلام مش كده ولا إيه؟ مش كده؟ طيب التالت بقى الأخبار الغيبي بتاع المستقبل فايدتها إيه؟ فايدتها زي ما قلت لك هو فائدتها لينا إحنا ليا وليك وليك يا أختي وال والكلنا إلى أن إلى أن الله الأرض ومن عليها تثبيت لنا لما يكون في اعجاز في الغيب بتاع المستقبل العلماء يكتشفوا حاجه او احنا نكتشف حاجة اه ونلاقيها في القرآن الكريم يا سلام يبقى ده تثبيت لنا احنا فائدة الإعجاز الغيبي في القرآن الكريم تثبيت لنا نحن أيها الأحبة الكرام. إذن على مدى الدروس السابقة، على مدى حوالي درسين ودات تالت، التالت دروس السابقة، الدرسين السابقين وده تكلمنا عن معجزة القرآن الكريم وقلنا أن القرآن الكريم معجز في أربع أوجه: الإعجاز البياني، والإعجاز التشريعي، والإعجاز العلمي، والإعجاز الغيبي. وقلنا في الإعجاز الغيبي في غيب الماضي. وأخبر عنه القرآن الكريم وغيب الحاضر أخبر عنه القرآن الكريم وغيب المستقبل وأخبر عنه القرآن الكريم طيب لولا الله سبحانه وتعالى ما ما كان النبي يعرف شيئا عن هذا وما كنا نحن عرفنا شيئا عن هذا ومن هنا تتجلى معجزة القرآن الكريم بأنها معجزة خالدة إلى قيام الساعة ليست كمعجزة ال الأنبياء السابقين على المصطفى صلى الله عليه وسلم فمعجزة كل نبي سابق تنتهي بموت بموت من بموت النبي صاحب المعجزة أما معجزة المصطفى صلى الله عليه وسلم باقية إلى قيام الساعة عشان الأسباب اللي قلناها في على مدى التلات دروس الماضية الدرسين السابقين وهذا الدرس أسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون قد وفقت في توضيح الأمر لحضراتكم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته